الله. فالذود عن نبينا أغلى من كل شيء هو مستقبلنا الحمد. هو حياتنا فهو دنيا وهو آخرتنا اليوم معرف الصادق من الكاذب ما رايناك يا حبيب القلوب ويا طبيبها ولكن, ولكن يعلم الله لم تشتاق الأنفس للقياك محمد رسول الله وهو الله <تصفيق> الذي لا إله إلاه انت we hebben een hele krachtige rol. We hebben اسمعوا اضواق قلوبهم يبلغ الكون صداه اين صدقنا اين صدق محبتنا اين مواقف امه المليار لقد اجمع المسلمون على وجوب الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم بذل الأنفس والاموال فداء لله لو أن الذي استوزئ به ملوك, ملوك من ملوك العرب أو رئيس من رؤسائه فالجواب محروف والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم فعنونا في سيد ولد آدم في الذي لو الله ثم لو لاه ما اهتدينا لا صمنا ولا صلينا فعنونا في الذي وجدنا ظلالا فهدانا الله به فعنونا في الذي وجدنا عائلين فأغنانا الله به فعنونا في الذي وجدنا مثناح فألف الله بين قلوبنا طعنونا الذي احب الينا من انفسنا ووالدينا واهلينا واموالنا والناس اجمعين كانت الناس حيرا فاستبانوا بهداه كانت الافكار اسرا حررتهم يداه انا نحنا الله مجمعين سببتم رسول الله أفل لدينكم الأجام بيننا يا عباد الصليل وسنرى من تكون له العاقبه ومن الذي يظل سعيا في الدنيا والآخرة والآخر. ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز جاد مجدا واشدا ابناء السادس عشر أرجل الرجال المعوذ ومعاد قال يا عم أين أبو جهل سمعنا أنه كان يصب النبي صلى الله عليه وسلم والله يرضى لا يفارق سوادنا سوادا والله لا نجونا النجا نجا فانطلق إليه كالسهم حتى أرضوه قتيلا ورجع للحبيب صلى الله عليه وسلم كل يقول أنا قتلت عدو والله. أنا قتلت عدو الله تسأل التاريخ كيف أبصرت نداه فانغلبد لا جميعا وانتهى ثم ابتداه وانتهى وانتهى وانتهى ثم فمن اليوم لبيك <تصفيق> <يا> رسول الله <تصفيق> الخباز ما سيلا أولئك القوم ذا ما يسمعون بالشباب والشيف والنساء والأطفال متعطشون للتب عنك وعن أرضك وسيعلم أولئك أنك تركت رجالا وسيعلم أولئك أي من قلب ينقلبون عاربه <تصفيق> يعده كلنا اليوم تسجيلات الهجرة الإسلامية تقدم <تصفيق> <تصفيق> يا أمة محمد والله أن يضروك بأبي أنت وأمي فالطبت وربي حيا وميتا والله ما ضروا إلا أنفسهم فلقد آذنهم الله بالحرب والله ما ضروا إلا أنفسهم ولكنه امتحان وابتلاء لنا من الله ليختبر محبتنا لك وصدقنا في اتباعك وشجاعتنا في اتباع عنك لفضيلة الشيخ خالد الراشد